بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ونوا كما وننتم أن لن يبعث الله أحدا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 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا